قال ماذا آل الله أن نأخذه إلا ما وجدنا متاعنا عنده إلا ما وجدنا متاعنا عنده إن إذا الظالمون فلما سيئو منه خلقوا ديا قال كبيرهم ألم تعلم أن ما باكم قد أخذ عليكم قد أخذ عليكم من الله ومن قبل ما فرقت في يوسف ومن قبل ما فرقت في يوسف فلم أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاتمين يرجعوا اهدنا وما تهدينا الا بما علمتنا وما كنا للغيب حافضين واسال القريه التي كنا فيها والعيره التي اقبلنا فيها واننا ل صادقون قال بل ثم ولت لكم انفسكم امرا فتضر جميع فَقَضُرٌ جَمِيلٌ عَصَوَ اللَّهُ أَيُّهَا الْعَشِينِ بِهِمْ جَمِيعًا إِلَّا هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتَوَلَّاهُ وَقَالَ يَا أَسْفَالَ الرُّصَدِ وَقَالَ يا حتى تكون حربا لو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بذي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون